وعدكم الله مغانم كثيرة تاخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد حاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا لدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا يبلغ محلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معره فتصيبكم منهم معرغة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهليه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 لو قَد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لا المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم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 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من ثل السجود ذلك مثلهم في التوران ومثلهم في الإنجيل كزرعن اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما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 لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولونهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا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 وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَرَتْ إحداهما عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَأَتَى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 الذين آمنوا لا يسخل قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون ن خيلا من و لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا لقب الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب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 وَأَن سَوَّجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ شِعْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا, ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل لي في قلوبكم وَإِن تُطِيعُ اللَّه وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ مَالَ مُمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَظْتَابُوا Then they did not بِأَمْوَالِهِمْ rid فِي سَبِيلِ اللَّهِ they هُمُ الصَّادِقُونَ get rid اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون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 كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها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 وأصحاب الرس وثمد وعاد وفي العون وإخوان لوط وأصحاب لئيك وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد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 القياء في جهنم كل كثار عنيد من ناعل الخير من ناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى خرف القياء في العذاب الشديد.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 ني بندخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكمن لكناه قبلهم من قلن هم اشد من بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او قس سمع وهو ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج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 وذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه ما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 إن المتقين في جنات وعيون ناخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبلا هم يستغفرون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 وَمَا تُعَدُّونَ فَغَرَّبِ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنكُم تَنطِقُونَ هَلْ تَكُ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم, فقربه إليهم قال ألا تاكلون فأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف